قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو إنه بما تعملون بصير النبي عليه السلام قال شيبتني هود وأخواتها قال بعض أهل العلم إن الآية التي شيبت نبينا صلى الله عليه وسلم هي قول الله جل وعلا في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو لما أتتك قم الليل استجبت لها تنام عينك أما القلب لم ينم الليل تسهره بالوحي تعمره وشيبتك بهود آية استقيم لما أتتكق من الليل استجبت لها تنام عينك أما القلب لم ينم الليل تسهره بالوحي تعمره وشيبتك بهود آية استقيم فالآية التي في هود قول الله جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو إنه بما تعملون بصير قال الله جل وعلا بعدها واقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذائقين وهذه من أعظم ما ينفع المؤمن في حياته قلما أن يخلو أحد من معصية من له الحسن فقط ومن الذي ما سأقت انتغفر الله مما تغفر جمع وأي عبدي لك ما ألم لكن مما يعين فقه كتاب رب العالمين وقد قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات سبب نزول الآية أن رجلا قال يا رسول الله إنني لقيت مرأة في طريق كذا وكذا فشممتها وضممتها وقع مني كل شيء إلا أني لم مجامعها فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه والرجل يلح ثم نودي لصلاة العصر فصلى عليه الصلاة والسلام ثم قال بعد فراغه من صلاته أين السائل قال أنا يا رسول الله قال أصلي العصر معنا قال نعم قال ذنب فإن الله قد غفر لك ذنبك ثم تلا واقم الصلاة طرفا النهار وزولا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى الذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع